دائما وابدا امر ذو شأن عظيم الشيخ صالح ابن عواد المغامس يفتح معكم صفحات عطرة, صفحات عطرة يهدي الله لنوره من يشفع. في تفسير القرآن المجيد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 من القول المؤصل في سور المفصل مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي إمام مخطي مسجد بالمدينة المنورة مرحبا بكم فضيلة الشيخ في بداية الحلقة حياكم الله أستاذ فيصل وحيا الله لإخوة جميعا وأسأل الله العلي الكبير لي ولكم وللإخوة جميعا التوفيق والسداد اللهم آمين وصل بنا الحديث في منتهى سورة الطور واليوم نفتتح سورة النجم وقبل ذلك كما تعودنا في هذه الحلقات أن نتحدث عن موضوعات السورة مجملا قبل الشروع في آياتها الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد سورة النجم سورة مكية بإجماع أهل التأويل كما قال ابن عطية وورد عن قتادة ولا أظنه يصح أن قول الله جل وعلا الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم أنها آية مدنية وبعض أهل العلم ينقل شذوذا عن الحسن البصمه الله أنه قال إن السورة كلها سورة مدنية وهذا بعيد ولكنني أذكره من باب حاطة السامع بما جاء عن الأئمة حول هذه السورة المباركة إذن السورة مكية وهي من أوائل السور التي نزلت بل هي أول صورة في القرآن نزلت وفيها سجدة معلوم أن السور التي نزلت في آياتها سجدة كثيرة لكن أول صورة نزلت في بعض آياتها سجدة هي سورة النجم وعلي مسعود رضي الله تعالى عنه أنها أول صورة جهر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه السورة المباركة قال بعض أهل العلم بسبب نزولها أن قريشا زاد قولها في أن محمدا عليه الصلاة والسلام يتخلق القرآن ويتقوله فأنزل الله جل وعلا هذه السورة ردا عليهم فعلى هذا يكون من أظهر أغراض هذه السورة المباركة إثبات أن القرآن من لدن الله تبارك وتعالى وإثبات صدق رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وتقريب صفة نزول جبرير والتقائه بالنبي عليه السلام و إبطال إلهية أصنام قريش التي كانوا يزعمونها ويعبدونها ثم جاء في خاتمتها ما يبين الحث على العمل الصالح وبيان ما لله جل وعلا من قدرة جليلة وأثار عظيمة ظاهرة في الأمم الغابرة الباقية منها والبائدة والعلم عند الله في بداية السورة يقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ظل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى نبدأ بتفسير مطلع هذه السورة خلاف أن الواو هنا واو القسم لكن أهل العلم رحمهم الله اختلفوا في المراد بالنجم وقبل أن نذكر أقوالهم ونرجح نذكر معنى كلمة النجم في اللغة النجم في اللغة يطلق ويراد به جنس النجم كواكب المعروفة التي في السماء ويطلق في اللغة ويراد به الثريَّ، يعني ينصرف إلى الثريَّ فقط دون بقية النجوم. تخصيصا, تخصيصا ويطلق ويراد به الشعراء، لكن هذا في شيوه عند العرب أقل من الأقل من الأول. ويطلق ويراد به النبت الذي لا ساق له. ونظيره في القرآن والنجم والشجر يسجدان. ويطلق كذلك النجم ويراد به الدين حين يوفى في وقت مضروب محدد الله. ومن هنا قالوا نزل القرآن منجم أي مفرق في أمد منجم. هذا معاني النجم في اللغة أو ما يمكن أن ينصرف إليه معنى النجم بقي ما المراد بالنجم في الآية الذي يظهر والعلم عند الله أنه ينصرف إلى الثرية لأن العرب إذا أطلقت النجم أرادت به الثرية ذلك استفقى في شعرهم وفي نثرهم وفي أقوالهم ومخاطبتهم بعضهم لبعض في شعر الأخطل وشعر الراعي وغيرهما بعض أهل العلم قال إن النجم هنا هو القرآن حال نزوله منجما وانتصر لهذا القول الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان لكن يشكل على قبول هذا القول أن الله جل وعلا قال إذا هوى وهوى صحيح أنها يمكن أن يكون بمعنى الصعود وبمعنى الهبوط في آن واحد لكر ذلك بعض إمة اللغة لفظ هوى في القرآن إنما يأتي للسقوط قال الله جل وعلا ومن يحلل عليه فقد هوى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق فاللفظ القرآني في استعادة لفظ الفعل هوى لا يساعد على القول لهذا. لكننا نقول أن أقرب أن يكون المعنى النجم بمعنى الثرية أو النجم اسم جنس للكوكب أو الشعر المراد النجم الذي في السماء والقول بأنه كذلك يسبو جنس قرب ما يكون أفضل وأحوط تبقى مسألة القرآن القسم الذي فيه أستاذ فيصل يأتي على ثلاثة أضرب قسم بذات الله ولا ريب أن هذا أرفعها قال الله جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم وقال جل ذكره فوربك نسألنهم أجمعين فهذا قسم من الله جل وعلا بذاته العلية وقلنا إن هذا أرفع أنواع القسم ثم قسم من الله جل وعلا بالقرآن قال أستقل قائلين والقرآن الحكيم قال ربنا صاد والقرآن للذكر القسم الثالث وهو أكثرها شيوعا وذيوعا في القرآن هو قسم الله جل وعلا ببعض مخلوقاته قسم من الله جل وعلا ببعض مخلوقاته كما هو ها هنا وهذا كثير والليل والضحا والفجر الشمس وغيرها كثير بعض واه العلم يقول إن كل قسم من الله جل وعلا ببعض مخلوقاته إنما هو على تقدير المضاف إنما هو على تقدير المضاف بمعنى يصبح المعنى مثلا آية والطور تصبح ورب الطور والنجم هنا تصبح ورب النجم والليل تصبح ورب الليل وهكذا وهؤلاء إذا فعهم إلى هذا حديث أنه لا يجوز القسم بغير بغير الله لكن يجاب عنه ظاهرا أن هذا في حق المخلوقين أما الله تبارك وتعالى فله جل وعلا المشيئة النافذة يقسم جل وعلا بما شاء من بما شاء من مخلوقاته فنعود لما نحن فيه ونقول إن قول الله جل وعلا والنجم إذا هو قسم من الله جل وعلا بهذا الكوكب الذي في السماء هذا الكوكب عنده بعض أهل الأرض فلما أقسم الله جل وعلا به جاء القسم به مقيدا حال كونه يهوي سواء قلنا إن يهوي هنا بمعنى يسقط أو يرتفع ويصعد أيا كان الحال فإنه يدل على أنه مسير وأنه مخلوق وأن هناك خالقا رب غيره ولا إله سواه يسيره وهو الله جل جلاله فيكون مع القسم بالنجم إظهار سفه هذه العقول التي تعبده إظهار سفه تلك العقول التي تعبده قال أصدق القائلين والنجم إذا هوى وفي قوله جل وعلا إذا هوى مسألة تكلم فيها إمة النحو حول قضية متعلق إذا وغيرها لكنني لا أريد نفس القول فيها لكنني أرشد إلى النظر فيها عند الزمخ شريف الكشاف وعند ابن الشام في مغني اللبيب وعند غيرهما قال الله جل وعلا والنجم إذا هوى هذا هو القسم وجوابه ما ضل صاحبكم وما غوى لا خلاف أن المراد بالصاحب هنا رسولنا صلى الله عليه وسلم وما نافية ظاهر هذا ما ضل الضلال هو الحيدة عن الجادة سواء كان ذلك جهلا أو علما الحيدة عن الجادة سواء كان ذلك جهلا أو علم، يعني أن الإنسان يحيد عن الطريق الحق، فنفى الله جل وعلا عن نبيه أن يكون قد حاد عن الطريق الصواب بما نقله للناس من القرآن. ما ظل صاحبكم وما غوا الغواية بفتح الغين إنما المراد بها الانسياق وسلوك دروب الشر والفساد الانقياد إلى دروب الشر والفساد وكيل الحالين منتفن عن النبي صلى الله عليه وسلم أفأ الله عليه من النعمة وبما آتاه الله جل وعلا من الحكمة وبما اصطفى تبارك وتعالى من مقام الرسالة صلوات الله وسلامه عليه فقال أصدق القائلين ما ضل صاحبكم وما غوى تبقى لطيفة في قول الله جل وعلا ما ضل صاحبكم كلمة صاحب تعني الملازمة وقد حررنا هذا كثيرا في لقاءات سابقة والمراد من الخطاب أيها المشركون المتعنتون الذين تلمزون هذا النبي الكريم وتقدحون فيه وكأنكم لا تعرفونه فلو كان هذا النبي مبعوثا إليكم من ديار أخر لا تعرفون أصله ولا مشأته ولا سيرته من قبل لكان لكم بعض الحق في اعتراضكم على شخصه لكنكم تعرفونه ولهذا عبر القرآن بصاحبكم والمعنى أنه نشأ بين أظهركم تعرفون أمانته شرفه صدقه نزاهته، كل صفات الخير التي لا تجهلونها فيه ومع ذلك كبرا وعناد منكم سفهتمه، لأن أسلوب قريش مع النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم على أمرين أمر التكذيب وأمر المغالبة أمر التكذيب وأمر وأمر المغالبة فهم لا يكتفون بأنهم يكذبوه بل إنهم يغالبوه بأن يتهمه صلى الله عليه وسلم بما ليس فيه فلما اعتمر عليه بعض أهل الأرض برأه رب السماوات والأرض قال الله جل وعلا ما ضل صاحبكم وما غوى ولما كانت المعضلة بينه عليه الصلاة والسلام وبينك فارق قريش مسألة نزول القرآن قال جل وعلا أن هذا القرآن من لدن قال الله جل وعلا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن ما ينطق فاعل ضمير مسطر تقديره هو يعود على صاحب أي على النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى هنا عدي الفعل بحرف الجر عن فيخبر والمعنى لا يصدر في كلامه عن هوى والهوى المحبة والميل للشيء خيرا كان أو شرا الميل والمحبة للشيء خيرا كان أو شرا فقال الله جل وعلا وما ينطق عن الهوى أي محال أن يكون ما يقول النبي الكريم إنما يصدر عن هوى، إذن عن أي شيء يصدر جاءت الآية التي بعدها استثفية مفصلة استئنافية مفصلة لما سبق قائلين وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى أي يوحى إليه والمعنى أن القرآن وحي من السماء أنزله الله جل وعلا على خاتم وسيد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه فالذي يقول عليه الصلاة والسلام وما يدعوكم إليه أيها المتعنتون إنما هو وحي يتلقاه من الرب تبارك وتعالى فأخبر الله وعلى فيه سلوب بليغ جدا إخبار وحصر مسألة أن هذا القرآن ما هو إلا وحي من الله إن هو أي ما ينطق به إلا وحي وح على أن للعلماء قولين في هذه الأمر هل المقصود إن هو على القرآن فقط أو على كل ما ينطقه النبي صلى الله عليه وسلم وعجح <تصفيق> الثاني وهذا يبين مكانة السنة في الدين ولا بد أن يأفقها المؤمن أن السنة من الدين بمكان عظيم ويكفي حديث تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنتي جعلنا الله إياكم ممن يتبع الكتاب والسنة فيقودانه برحمه الله إلى رياض الجنة اللهم مين في ختامي هذه الحلقة فضيلة الشيخ ألا يؤكد كون النجم يهوي أنه ليس الثريا التي تكون ثابتة في السماء هذا جيد لكنهما هذا يمكن صرفه إلى الشهاب لكن يهوي هنا وقت ارتفاعها وقت غروبها يعني وقت ارتفاعها ووقت غروبها لأن العرب لا تنتفع بها إلا في هاتين الحالتين فلها في الارتفاع إخبار بالحر ولها في الهبوط إخبار بالشتاء أحسن الله يكون فضل الشيخ وبركة في علمكم نشكركم أحبتنا الكرام في ختم هذه الحلقة حتى الملتقى بكم في حلقة قادمة نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته